وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَآذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ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 ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ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 يُرُضُّونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرُمَا اَمَّا الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَخْشَونَهُم فَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوهُ إِن كُتُم مُؤْمِنِين قاتِلُهُم يُعَذِبَهُم اللَّهُ بِأَيدكُم وَيُخْزِهِم وَيَ صُرْكُمْ عَلَيْهِم وَيَشْتِ صُدورَ قَوْمِ مؤمنين. وَيُذْهِبُ غَيْظَهُمْ وَيُقَلِّبُ قُلُوبَهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم. ْ حَصِبَةُمْ أَن تُترْرَكُ وَلََّا يَعلَم اللهُ الذيينَ جَهَدوا مِنْكُم وَلَم يَاتَّخِذُ مِن دُون اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَ المُؤمنِنينَ وَلجَه واللهَّهُ خَبِرون بِمَا تَععمللون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 إنِ ماَا يَعمُر مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللهَّهِ وَالْيَوْومآخِرِ وَأَقُمَ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَ الزَّكاتَ وَلَمْ يَخشَ إِلَّ اللهَّ فَسَ أُل اِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوونَ عدَ اللهَّ واللَّهُ لا يَهْدِقَوْمَ الظَّالِمِين الذيذينَ آمَنُ وَه جَر وَجَهَدُ فِي سَبيل اللهَّهِ بِأَموَالِهِم وَآفُسِهِمْ أَعظَمُ دَجَتَنَ إدَ اللهَّ وَأول اِكَهُمُ <تصفيق> الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ قَائِمٍ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك قُلْإِن كََ أَبَ أكُمْ وَأَبَن أكُمْ وَإخْوَانكُم وَأَزواجُكُم وَعَشيرَةُكُ وَأَموَال نِ قَتَرَفْتُمُهَا وَأَموَالُ نِ قَتَرَفْتُ مُهَا وَتِجارَارَةٌ احب اليكم من الله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 ثَُّ أَنزَل اللهَّهُ سَكينَتَهُ على رَسُولِهِ وَوعلَ المُؤمنِنينَ وَأَن زَل جُنودَ لممْ تَرَهَا وَعَذَّبَ الذيَّذينَ كَفَروا وَذَلِكَ جَزَ أُلكَافِرين ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن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 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا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 ايها الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُم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 إِن فِرُخِ فَافَوُون وَثِ قَالَوا وَجَاهِدُ بِأَمْوَالِكُمْ وَآ فُسِكُمْ فِي سَبيلِل ذَلِكُمْ خَيِرُ الَّكُمْ إِ كُتُمْ تَعللَمُون لو كانَان عرَبًا قَربَ وَسَفَرًا قاصِدَاتَّبَعُكَ وَلَ بَعودَت عَلَيْهِ مُشّقَّ وَسَاحلفونَ بالِاللهِ لَ وَاستَقعنَا لَخَرَجَ آمعَكُمْ يُهْلِكونَ أَنْ فُسَهُم واللهَّهُ يَعلَمُ إهُ لَذِبون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 تقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا و لا خلالكم وَلا أَوْضَعوا خِلَكُمْ يَبَغونَكُم الْ الفتنَةَ وَفِيكُم سَم مَاعُونَ لَهُم وَلَّهُ عَليمُ بِالظَّالِمِين لَ قَادِب تَغَوُفِتْنَةَ مِن قَبللوا وَقَبُوا لَ الأُمُ حََّ جَأَحَقُّ وَظَهَرَ أَممررُ اللهَِّ وَهُمْ كَارِهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 وَوعلَى اللهَّ فَلَيتَ وَكلمُؤمننون قُلهَلْ تَرََّّسونَ بِن إلاا يحْدَ الْحُسْنَ ييْنِ وَونَحنُ نَ تَرَبَّصُ بِكُمْ أَ يُصيبَكُم اللهَّ وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا ان انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم 118. <تصفيق> لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 119. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون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 إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ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 لَ يعلَمُ أَنَّهُ مَيْ يُحَادِدِ الله وَرَسُ هُ فَأَنَّ لَهُ نَا رَجَهًَاَّ مَ خَالدًا فيِيهَا ذَلِكَ الْخِز العظِي يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ وَلِسْتَهْزِئُونَ قل إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدَ كَكَرَرَا كَرَا كَرَا إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 harbittat em al fari pathka ha nibaa fate ut ar familia ware ku sa ury MICHAEL SIRLU 다른 Adha Q Qha sen h動画 na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 يَأمررُونَ بالِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُكَرِ وَُقمونَ الصَّلَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكةَ وَيُطيرونَ اللهَّه وَرَسُول أُل إِكَ سََحَمُهُمُ اللهَّ إِ اللهَّهَ الله عزيزٌ حكيم.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 فَإِعْقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ لَ يعلممُ أَن اللهَّه يَعلممُ صَِّهُم وَنَجَوهُم وَأَن اللهَّه عََّ مُ الغُيوبَ الذيَّذينَ يَلْمِزونَ المُططَّّغينَ مِنَ المُؤْمنينَ فيِي الصَّدَقاتِ والَّذينَ لا يَجدونَ إِللاا جُهدهَهُم فَأسْخَرونَ منِنهُم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 واللَّهُ لا يَهْدِقَوْمَفَاسِقين فَرِحَ المُخَلَّفُ نَ بِم قادِهِم خلالِلَ فَرَسُول اللَّهِ وَكَرِهُ أَ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِم وَكَرِه osion on that they đفligen to contribute with their goods and their own people loreen like Allah Ask for a reason like Musk I said he ان بما كانوا يكسبون فارجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَأَبَدَوا وَلَا تَقُم على قَبرِهِ وَلَا تَقُم عَ قَبْرِهِ إِهُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَم تُ وَهُم فاسقون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 وَإِذْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَحْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضعفات.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 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قُلْتَ لَا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 وَمَا آوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجْزَاءً أَن بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ القوم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 116. وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 117. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاج رف أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وَمَا كانَانَ استْتِغْفَارُ إِذَرَهِ مَ لِأَبِيهِ إِللاا َّ وَُعدَةِ وَعددَهَا إِلَّا أَمَّ وَُعدَةِ وَعددَهَا فَلَمَّا تَبَيْيَنَ لَهُ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 لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِم رَّؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا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 ذَلِكَ بِأَهُ لا يُصيبُهُم وَمَأُ وَلَا نَصَبُوا وَلَا مَخْمَسَة فِي سَبيلِ لللَّهِ وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِئاء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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 إِ تَوََّ فَقُل الحَسبَ اللهَّهُ ل إِلَهَا إِلَّ هو عَلَيْهِ تَكْلتُ وَهُو رَبّ العْرش العظِي